بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد هذا هو الدرس الثاني في سلسلتنا المباركة فتاوى أزهرية في قضايا خلافية ولأننا في شهر ربيع الانور ولأن الناس يكثرون الاحتفاء والاحتفال بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثرون اللجاج حول مشروعية ذلك وبدعيته أردنا أن نؤصل هذه المسألة تاصيلا علميا. بعيدا عن العواطف والعواصف مستأنسين بفتاوى أئمتنا النبلاء وشيوخنا الأجلاء شيوخ الأزهر الربانيين الوسطيين سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإخواننا بهذا التأصيل العلمي هو ولي ذلك والقادر عليه أولاً حتى يحقق المسلم شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لا بد وان يقوم بما يلي ان يمتثل امر النبي وان يجتنب نهي النبي وان يقف عند حد النبي وان يتبع شريعه النبي من غير زياده أو نقصا وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن ننطلق منه عند تأصيل هذه المسألة وغيرها من مسائل شريعتنا فمن مقتضيات كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله الا نصدر عن قول في قول وفعل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول غيره هذا هو الأصل وينبغي أن نحرص غاية الحرص على هذا الأصل وعلى هذا التأصيل والحقيقة أننا إذا راجعنا كلام إمة المسلمين سلفا وخلفا نجد أن الاحتفاء والاحتفال بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا ولا معروفا زمان النبي صلى الله عليه وسلم بل لم يكن موجودا ولا معروفا زمان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولم يعرف الاحتفال بهذا المولد إلا في القرن السادس خيل إن القرون الخيرية الثلاثة لم يعرف هذا ولم يعرف بعدها إلا في القرن السادس وأول من نشر هذا الاحتفال في العالم رجل يقال له أبو سعيد ابن أبي الحسن علي ابن بكتكين التركماني وأول من أظهر الاحتفال بهذا المولد في مصر على سبيل الخصوص كان المعز لدين الله الفاطمي الذي ينتسب إلى الدولة العبيديه التي يقال عنها زورا أنها الدولة الفاطمية والدولة العبيديه هي التي نشرت التشيع في مصر حتى إنها أرادت أن تنشر هذا الغثاء العقدي الفكري في بلادنا فأسست وأنشأت الأزهر الشريف خصيصا لنشر المذهب الشيعي في العالم ولكن الله تبارك وتعالى حفظ الأزهر من التشيع فصار بفضل الله منارة لنشر السنة وصلت طب الكلام ده احنا جبنا منين طبعا الكلام ده هتلاقوه. عند الإمام المقريزي في الخطط في المجلد الثاني صفحة 436. ستة وتجد عند ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد طلعتاشر 13 صفحة 136. ستة وتجده عند ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان في المجلد الثالث صفحة ميتين وسبعين طيب يعني هذه المسألة لم تكن معروفه زمان رسول الله إذن هي باتفاق المسلمين امر محدث اليس كذلك لان الكلام ده ح... النبي ما ايه ما عملوش صح ولا الصحابه عملوه ولا القرون الخيريه حدث فيه جميل طيب بما انه امر محدث احنا عايزين نعرف هو امر محدث يعني مبتدع ودي بدعه حسنه زي ما بعض الناس بيقولوا ولا بيبدع سيئة مذمومة ولا يجوز الاحتفال به هنعرض هذا الكلام على أئمة المسلمين، أئمة الاعتقاد، وأئمة الحديث، وأئمة الفق، وأئمة أصول الفق، وأئمة اللغة، وأئمة التاريخ وبعد كذا هنشوف فتاوى قبار علماء الأمة، القدامى وكبار علماء الامه المعاصرين من شيوخ الأزهر الشريف وأنا مش هجيب غيرهم شيوخ الأزهر فقط وبعد كده هنشوف بقى الشبهات التي يروجها البعض حتى يجوز هذا الفعل في باب العقيدة وعند أهل الاعتقاد نقول لو كان هذا الاحتفال خيرا لسبقنا إليه سلف الأمة لأنهم كانوا أعظم محبة منا للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على الخير أحرص ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم عن المولد قال ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله تعالى عنهم أحق به منا فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منه منا وهم على الخير أحرص وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره صلى الله عليه وسلم وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر وكلامنا موجود في كتاب أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله وقال الإمام الترطوشي في كتابه الحوادث والبدع عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا وقال معاذ بن جبل رحمه الله تعالى كما أورد ذلك الإمام الهروي في كتابه ذم الكلام وطبعا الكتب اللي أنا بقولها دي كلها كتب ايه كتب أئمة الاعتقاد قال معاذ بن جبل إياك والبدع والتبدع والتنطع وعليك بالأمر العتيق الأول وقال الإمام الحافظ بن رجب الحنبلي صاحب كتاب ايه جامع العلوم والحكم الذي شرحه الخمسين الرجبية اللي احنا درسناها هنا في الدور قال فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين منه بريء سواء من ذلك مساء الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة وقال الأمير الصنعاني في كتابه سبل السلام قال ليس في البدعة ما يمدح بل كل بدعة ضلالة والمسألة دي احنا نتكلم عنها دلوقتي المنين نتكلم على كلمة وكل بدعة ضلالة عند الأصوليين وخبالك هنتكلم عليها دلوقتي وقال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أصلان لابد لكل مسلم أن يدين الله بهما أنت لازم تتعلم الأصلين دول بقى طلع ايدك اليمين كده الأصلين دول مين بقى واحد ألا يعبد إلا الله صح ولا لا ألا يعبد إلا الله تني أصل في حياتك ألا يعبد الله إلا بما شرع الله صح ولا لا فيعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع صح ولا لا جميل لأن الدين قد أكمله الله تبارك وتعالى وهذه الحقيقة مع الأسف غائبة عن أذهان كثير من المسلمين وقال الشيخ محمد عبد السلام الشقيري رحمه الله تعالى اللي هو صاحب كتاب السنن والمبتدعات رئيس الجمعية الحوامدية وخب وده رجل فاضل جدا من علماء الأزهر القدامى قال فاتخاذ مولده موسما والاحتفال به بدعة منكرة وضلاله لم يرد بها شرع ولا عقل ولو كان في هذا خير كيف يغفل عنه أبو بك وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين طيب ده كلام أئمت هل الاحتفال بالموالد عموماً وبالمولد النبوي أثر على فساد العقائد طبعاً؟ طبعاً لأنه يحصل في المولد النبوي بناوي مفاسد منها مثلا تحريف أصل من أصول الشريعة وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم واختزاله في أمر ضيق وهو الموالد ثانيا الوقوع فيما نهى النبي أمته عنه بالمبالغة في إطرائه لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم وإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو قال الحافظ بن حجر رحمه الله والإطراء هو المدح بالباطل الإطراء هو المدح بالباطل وقال ابن الأثير في النهاية قال أي لا يستغلنكم فيتخذنكم أحدهم عن طريق الإطراء وعلي يبقى في مفاسد حاصلة لأن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم ذريعة إلى الغلو فيه وهذا الكلام يعني لا نقول من عند أنفسنا بل يحدث عند الاحتفال به الغلو الحقيقي الذي نسمعه بقراءة بعضهم مثلا أبيات البصير في البردة حينما يقول أحدهم يا أكرم الرسل ما لي من ألوث به سواك عند حدوث الحادث العامني؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك العلم اللوح والقلم شفت الكوارس بيقول له يا أكرم الرس مالي من ألوث به سواك لما يحصل لي مشكلة ألوث بمين واستجر من غيره. وبعدين بيقول له كمان ما هو أفضع بيقول له فإن من جودك الدنيا وضراتها ده انت من جودك يا رسول الله إن أنت خلقت الدنيا وضرتها اللي هي الآخرة ومن علومك التي تعلمتها سلفا علوم اللوح والقلم إذن فماذا ترك لله؟ وقد قال العلامه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى عن هذه الأبيات في كتابه الدر المضيد قال فانظر كيف نفى كل ملاذ ما عدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وغفل عن ذكر ربه ورب رسوله صلى الله عليه وسلم فانا لله وإنا إليه راجعون طبعا يعني أيضاً من مفاسد الاحتفال القطع في من سبقنا من الصحابة بزعم أننا أكثر محبة للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة من, من ذلك أيضاً مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بتشريع عيد لم يفعله ولم يأمر به خابساً أن الموالد فيها استنفاد للطاقات والجهود والأموال وهذا هو المراد الذي يريده أعداء الإسلام أن يفرغوا طاقات المسلمين من الجهاد الصحيح الذي ينبغي أن يوجه لليهود وأعدائنا فيوجهوه في الحضارات ويوجهوه فيما يسمى بالذكر الجماعي أما عند أهل التفسير فإن الله تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال الإمام الطبري قال ابن جريج كان قوم يزعمون أنهم يحبون الله يقولون إنا نحب ربنا فأمرهم الله أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم وجعل اتباع محمد علامة على حبه خلي بالكم من الشبهه دي لأنه بيقول لك احنا بنحتفل بنحب النبي يا اخي بنعبر بقى عن حبنا للنبي بالطريقة دي لو كان حبك صادقا لقطعته إن المحب لمن يحبه مطيع وقال الحافظ ابن كثير هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمديه فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وقال الإمام ابن القيم عن الحب الحقيقي قال فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة فانتفاء محبتهم لازم لانتفاء المتابعة للرسول وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم فيستحيل إذن ثبوت محبتهم وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبقى لو كانوا بيحبوا ربنا هيتبعوا النبي ولو كانوا بيحبوا النبي يتبعوا امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولهذا قال الحسن البصري في تاويل هذه الايه لا تغتر بقولك المرء مع من احب فان من احب قوما اتبع اثارهم ولن نلحق بالأبرار حتى نتبع آثارهم ونأخذ بهديهم ونقتدي بسننهم ونسير على منهجهم ونسلك سبيلهم ونأخذ طريقتهم ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن كنت مقصرا في أمر فاتبع رسول الله فإن اتباعك يجبر التقصير شوف الكلام اتبع رسول الله فان الاتباع يجبر الايه التقصير وده رد وان كنا لسه هنرد على الشبهات ده رد على اللي بيقولوا لا ده المحبه للنبي تقدم على الاتباع والامتثال يا تعالى اي انتوا جبتوا الكلام ده منين جبتوا الكلام ده منين يا اخوان طب عند اهل الفقه حكم المولد والاحتفال بالمولد النبوي ايه هل الاحتفال بالمولد من العبادات التي يتقرب بها إلى الله أم لا؟ جماعه الفقهاء يقولوا كل عبادة ليس يصدقها دليل صحيح من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قول الصحابي أو التابعي أو أحد من الأئمة الأربع المتبوعين أو غيرهم فليعلم أنها عبادة مرضودة مرفورة وأنها عبادة زينها الشيطان لهذا الإنسان ويقال أيضا لمن استدل على هذه البدعة بأن جماهير المسلمين في القرون المتأخرة يقيمون الاحتفال ولا يزالون نقول لهم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنة مجمع عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ في هذا الاعتقاد فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة وما يجوز دعوة الإجماع بعمل بلد أو بلاد المسلمين على الأرض يعني ما ينفعش تقول والله أصل الناس ديا لو كان مدام بهم بيعملوا يبقى صح صح ولا لا؟ لا مش كل حاجة شائعة في بلاد المسلمين والناس سكتة معناها ان هي إيه, ايه؟ صح؟ يعني النهاردة التبرج شائع بين بلاد المسلمين يبقى التبرج صح؟ البلاد كلها بتلبس بنطلون يبقى اللبس صح؟ تفهمتوا أنا عايز أقول ايه؟ ثم إن الكثرة وردت في القرآن وأريد بها الذم وذكرت القله وأريد بها الثناء فالعبرة في الدليل الشرعي المبني على الكتاب والسنة وليس في كثرة القوم الذين يعملون بهذا المولد ثم إن أهل العلم الذين يبيحوا المولد هم بشر, هم بشر وهم يستدل لهم ولا يستدل بهم أن يستدل لكلامهم ولا يستدل بكلامهم إلا إذا وافق كلامهم الحق من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرف الحق تعرف أهله طيب عند علماء أصول الفقه عند علماء أصول الفقه يا أخواننا هنجد وانا بحضر لكم النهارده الدرس ان مساله كل بدعه ضلال دي كل دي داخله في ايه عند الاصوليين قالوا كل بدعه ضلال دي كلمه كل دي داخله في حاجه اسمها باب العموم والخصوص وباب العموم والخصوص ده باب عند أصول الفقه أو عند دراسة كتب أصول الفقه جميل طيب باب العام والخاص ده لما نيجي نفتحه ونقرأ كلمة كل دي احنا عايزين كلمة كل بتدل على ايه هنجد ان دي خاضعة لمبحث داخل الباب اسمه باب ألفاظ العموم ومن ألفاظ العموم كلمة إيه كل ونجد إن الإمام القرافي ألف كتابا رائعا اسمه العقد المنظوم في الخصوص والعموم بيتكلم بقى عن مسألة إيه, إيه هي ألفاظ الخصوص وهي ألفاظ العموم وهل يرد لفظ عام يراد به الخصوص يبقى عام مخصوص ولا المسألة دي صعبه فنجد إن كلمة كل دي نجد ان في أقوال في توجيهها رخر الإمام تقي الدين السبكي عمل كتاب اسمه كل وما عليه تدل لبضة كل وما عليه تدل وقال يا جماعة إن كلمة كل بدعة ضلال دي بعض الناس قالوا إنها عام مخصوص إنها عام مخصوص ليه يا عم قال والله إلا أنت لو قرأت القرآن هتجد أن الله يقول تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه فلو تدمر كل شيء يبقى كل شيء دلوقتي كلمة كل دي يبقى تدمر كل إيه؟ كل حاجة طب إزاي تدمر كل شيء؟ وبعدين لما صبحوا شافوا آثار الإيه؟ المساكن فيبقى لو كل توفيد العموم مطلقا يبقى هنا المسألة دي فيها إيه فيها نظر وقالوا إن وردت كل وورد بعدها الاستثناء يبقى الاستثناء مخصص للعموم ده صح يبقى احنا نقول وهذا هو الذي عليه قول جمهرة الأصوليين أن لفظة كل في قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلال الأصل فيها أنها إيه للعموم الا اذا ورد في السياق ما يدل على تخصيصه يبقى كل بدعه محدثه في الدين تصطدم مع النص الشرعي ضلال ولا لا اه ضلال واخد بالك انت ازاي يبقى ده اللي احنا قصدينا عليه نقوم نجي بقى نشوف طب نطبق الكلام ده على مساله الايه الاحتفاء والاحتفال بالموت هو المولد ده انتو بتعملوه تعبدا لله يا اخوانا ولا حاجة كده فانتازيا يقول لا ده احنا بنتعبد لله بان احنا كل سنة نحتفي ونحتفل بالايه بالمولد نقول لهم طيب تعالوا بقى شوفوا كلام علماء الاصول في المسألة دي بعد ما احنا بينا مسألة كل والاشكاليات اللي ممكن تبرز لنا من عدم فهم القواعد الاصوليه ولا كلام الاصوليين نقول قال العلامة تاج الدين الفاكهاني عن المولد في كتابه المورد في عمل المولد وداك كتيب رائع قال لا أعلم لهذا أصلا في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون ما... توخدت مالكم لنا أصدع عليه الناس اللي بترزق من الموالد والكلام ده انت عزين توقفوا رزقهم ولا إيه أخباك فلازم تبقى سنة مش تبقى بدعة كمان بدليل أن إذا ادرنا عليها أي على بدعه الاحتفال بالمولد النبوي الأحكام الخمسه قلنا الاحتفال بالمولد إما أن يكون واجبا أو أن يكون مندوبا أو أن يكون مباحا أو أن يكون مكروها أو أن يكون محرما وهو ليس بواجب اجماعا ولا مندوب يعني ولا مستحب لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذنب على ترك وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت ولا نستطيع أن نقول أنه جائز، يعني مباح لأن الابتداع في الدين ليس مباحا بإجماع الأمة فلم يبق إلا أن يكون محرما أو مكروها وهذا هو جوابي بين يدي الله إن أنا سئلت عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي طب عند اهل الحديث والاثار ودي خامس حاجه عند اهل الحديث والأثر نقول لك يا مولانا هو احنا مش احنا عندنا تعريفات للسنه وتعريفات للبدعه صح طب السنه هي إيه عند اهل الحديث هي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او عمل او فعل او تقرير او صفه خلقيه او خلقي صح الاحتفال بالمولد هو ايه بقى فيهم هو جاء عن النبي؟ لا طب جاء من قول النبي؟ لا طب جاء من فعل النبي؟ لا طب جاء من تقرير النبي أو إقراره؟ لا جاء كصفة خلقية للنبي أو خلقيه للنبي؟ لا يبقى هو إيه؟ يبقى هو إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه وقال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال طيب شوف إحنا بقى قلنا عند كل العلماء نيجي بقى عند اهل التاريخ والسير مش احنا درسنا يا اخواننا واحنا بندرس في بدايه كتاب تهذيب الاسماء واللغات للامام النووي لما تكلمنا عن موعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ان الامه قد اتفقت على ان النبي ولد يوم الاثنين صح لانه سئل عن صوم يوم الاثنين فقال هذا يوم ولدت فيه ويوم بعثت او اموت فيه ويوم انزل علي فيه صح ده الحديث رواه مسلم طيب واتفق واتفقت الامه على عام الوفاه قال الحافظ ابن حجر وكانت الوفاه النبويه في شهر ربيع الاول سنه إحدى عشر باتفاق يبقى هم متفقين في حاجتين اتفقوا في فيه يوم المولد هو يوم الاثنين صح حلو واتفقوا يوم الإيه؟ الوفاة واختلفوا في تحديد يوم الموت ابن هشام اللي هو صاحب السير ابن كثير في البداية والنهاية ابن سيد الناس في عيون الأثر الخطيب المقريزي أخي بالك كل دول ابن الاثير كل دول قال واختلفوا في الشهر واليوم الذي ولد فيه فقيل في شهر صفر وقيل في شهر ربيع الاول وقيل في ربيع الاخر وقيل في رجل وقيل في رمضان وقيل في شهر ربيع الاول واختلفوا في اليوم يعني حتى اللي بيقولوا في شهر ربيع الاول اختلف صح يوم اثنين يقول لك 2 ربيع اول النبي ولد او يوم 8 النبي ولد او يوم 10 او يوم 12 او يوم 17 او يوم 18 وليس لاحد من المؤرخين الا لترجيح يوم على اخر ولا راي العقل خدتوا بالكم باللي قلته فاذا كان الحال كذلك فكيف يفرح المسلم ويحتفل في هذا الشهر الذي انطفأ فيه نور الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي كان أمانا للأمة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفروا قال أبو موسى الأشعري كما عند الإمام الحاكم في مستدرته بإسناد حسن قال امانان كانا في الارض فرفع احدهما وبقي الاخر ثم تلا قول الله وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم دل رفع صح وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون دل إيه إلا بقي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المصائب إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب طيب هنذكره إزاي بقى؟ بأن نحن نعمل احتفال في يوم مختلف فيه وشهر ورد فيه وفاته قال انس بن مالك رضي الله عنه ما رايت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم ممات ما رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب أظن ده كلام أئمة المسلمين وأظن حضراتكم شفته كلامهم في العقيدة كلامهم في الحديث كلامهم في الفقه كلامهم في أصول الفقه كلامهم كأهل تاريخ وأهل زيار صح؟ حلو نيجي بقى نبص كلام المؤرخين عن المؤرخين تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي، ربما أنا ذكرت لكم في بداية الحديث إن الجماعة القرامطة الروافض الشيعة تدثروا بدثار الإسلام ودخلوا للمسلمين في بلادنا بدثار حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صح ولا لأ وبدأوا يسموا أنفسهم بالفاطميين نسبة إلى فاطمة الزهراء بنت من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم استدراجا لعوام المسلمين يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتاب رائع أوصي إخواني بقراءته اسمه الفك الصوفي قال إن أول من ابتدع ذلك هم ملوك الدولة الفاطمية في القرن الرابع الهجري ومن تسمى منهم باسم معز المعز لدين الله الفاطمي، وهم زنادقة متفلسفون ادعياء للنسب النبوي الشريف فهم من ذرية عبد الله بن ميمون القداح اليهودي الباطني وقد ادعوا المهدية وحكموا المسلمين بالتضليل والغواية وحولوا الدين إلى كفر وزندقة وإلحاد فهذا الذي سمي بالحاكم بأمر الله ادعى الألوهية وانتصر لمذهب الباطنية وأرغم المصريين على سب أبي بكر وعمر وعائشة وكان يلعن الصحابة على منابر المساجد في خطب الجمعة ومنع المصريين من صداوة التراويح ومن العمل نهارا وأمرهم بالعمل ليلا ونشر الرعب والقتل واستحل الأموال وأفسد في الأرض مما تعجز المجلدات عن الإحاطة به في هذا العهد ابتدعت بدعة المولد في الوقت الذي قتل فيه الحجاج وخرب الحج وخلع الحجر الأسود على أيدي القرامطة حتى قال أحدهم أحد القرامطة أين الطير الأبابيل أين حجارة من سجيل مستهزئا بالله تبارك وتعالى يبقى دول بيحب النبي؟ صلى الله عليه وسلم رخر الإمام السيوطي قال في كتابه تاريخ الخلفاء قال ولم أورد في ذكر من احتفلوا بالمولد من يطلق عليهم بالخلفاء العبيديين لأنهم نشروا الفسوق والمعاصي دا كلام الإمام السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء وطبعا زي ما قلت لكم العلامة المقريزي قال في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر القطط والآثار قال وكان للخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم وطبعا أنت أكيد بيتمعوا دلوقتي عن طريق قنوات الشيعة تقريبا عندهم كل شهر عيد عيدين يعني الناس ما بتلحقش حتى تاخد دفسه وخبلك أدينا سمعنا كلام الأئمة في المسألة دي هنيجي على فتاوى الأئمة القدامى والمعاصرين حول بدعية الاحتفال بالمولد للنرى طبعا أنا ذكرت لكم أول واحد ذكرته الإمام الفكهاني صاحب كتاب المولد في عمل المولد قال لا أعلم للمولد أصل في الكتاب والسنة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الدين الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة ثم قال إذا كان مجرد اجتماع الرجل بأهل بيته لا يقترفون شيئا من الآثام هذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة أما ما تدخله الجناية وتقوى به العناية من اجتماع الرجال مع النساء إما مختلطات بهم أو مشرفات فلا يختلف في تحريمه طيب وده بيحصلش في الموالد الاختلاط المحرم واختك في العهد يا مولانا والكلام ده ثم قسم الإمام الفاكهاني عمل المولد إلى قسمين قسم خلا من المفاسد قال فهو بدعة مكروهة وشنيعة وقسم فيه مفاسد زي لنا ذكرتها من شوية وهذا لا يختلف في حرمته بين اثنين من أهل العلم طيب الإمام العدوي في حاشيته على مختصر الخليل الإمام العدوي ذا إمام مالكي قال أما الوصية على عمل المولد فذكر الفاكهاني أن عمل المولد مكروه شنيع وقد نقل هذا عن أحمد بن يحيى الونشريسي في المجلد السابع. حيث ذكر ان يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم فاضل لكن اليوم الفاضل ودي قاعده مهمه جدا بيقول بيقول ان يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يوم فاضل طبعا ده معروف ولكن اليوم الفاضل لا تشرى فيه عباده الا باذن المشرع ولو كان في يوم المولد عباده لفعلها اولى الناس برسول الله وهم اصحابه وازواجه ولكنهم لم يفعلوا صح ولا أف. ويرى الإمام ابن الحاج المالكي صاحب كتاب المدخل في المجلد الثاني صفحة 11 أن المولد إذا خلى من المفاسد كان بدعه بنفس نيته يعني هو بدعة في أصله وقال في المجلد الثاني صفحة 26 ولو قرأ فيه حديث البخاري لكان بدعة بدعة مع أن الحديث من القربات وده تلبيس خلي بالكم يعني واحد يقول لك ده احنا بنقعد في المولد نقرأ قرآن ونذكر الله فانتوا بتمنعوا ذكر الله لا احنا بنمنعش ذكر الله احنا بنمنع ايه الاحداث في الدين الابتداع في الدين فهو الشيخ بيقول كده ولو قرأ فيه صحيح البخاري لكان بدعة بدعة مع أن الحديث من القربات إذا فعله بشرطه اللائق على الوجه الشرعي لا بنية المولد ألا ترى أن الصلاة من أعظم قربات الله ومع ذلك فلو فعلها إنسان في غير الوقت المشروع وعلى غير الهيئة المشروعة لكان عمله مذموما مخالفا صح ولا لا لأن الأصل في العبادات الحضر والمنع الأصل في العبادات أنها توقفية. صلوا كما رأيتموني أصلي. خذوا عني مناسككم. صح ولا لأ؟ وقال الإمام ابن علش المالكي في كتابه فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. والإمام ابن علش دا مصري. قال في المجلد الأول صفحة 171 واحد وسبعين. قال من نذر وذبح عجل في يوم المولد لا يلزمه شيء لأن عمل مولد الرسول ليس مندوبا خصيصا إذا اشتمل على مكروه كقراءة بتلحين أو غناء ولا يسلم في هذا الزمان من ذلك ما هو أشد منه والنذر إنما يلزم منه ما ندب والله أعلم ويمكنكم مراجعة كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب نقلا عن الأستاذ الشيخ أحمد بن يحيى الونشريسي ونقلا عن الإمام عبد الله الخفار المالكي جميل ائمه المالكي وتابعهم على ذلك كثير من ائمه الاسلام طيب ما فتاوى علماء الازهر الشريف من المعاصرين هو ده بقى وده مربط الفرس شوفوا يا جماعه فتاوى علماء الازهر الشريف التي قرانا بعضها في كتاب ويا ريت الشيخ احمد بقى يجيب الكتب دي معايا كتاب فتاوى مش جاية عم شرح الشيخ الرب الرب فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول الأضرح والقبور والمواد لو خد اللي بعد الكتاب ده فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول انحرافات الصوفي وده إن شاء الله يكون محل المجلس الثالث بإذن الله نقرأ كده مش هي دي فتاو علماء الأظهر طيب أولا كل ما ذكره أئمة المشايخ والعلماء عن الموالد عموما هيدخل فيه المولد النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لأ طيب هتجد حكم الموالد وحكم وضع الشموع والقناديل للشيخ محمود شلتوت اللي هو كان شيخ الأظهر وهو المنح الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأظهر قال لو كان المولد حقا لسبقنا إليه السلف الصالح الشيخ محمد حسين الذهبي وزير الأوقاف المصري آنذاك كتب الموالد اساءه للإسلام الشيخ علي محفوظ صاحب كتاب الإبداع في مدار الابتداع عضو هيئة كبار العلماء ورئيس قزم الوعظ بالازهر الشريف عمل فصل كامل عن المولد النبوي وأن المولد بدعة فاطمية ليس لها أصل في الإسلام فليبالكم ده الشيخ مين علي محفوظ اتكلم عن المولد النبوي بشكله واضح صريح الشيخ حسنين محمد مخلوف اللي هو صاحب كتاب كلمات القرآن ده كان مفتي الديار المصرية وقال أن هذه البدع التي يقال عنها بدع الذكر في الموالد بدع محدثة ماشي؟ طيب ونيجي بقى ده كتاب فتاوى كبار علماء الأظهر حول الأضرحة والقبول تيجي بقى تقرأ طبعا يعني العايز يقرأ بقى بشكل تفصيلي هيقرأ الفتاوى بشكل تفصيلي فين؟ في الكتب دي ليه فتاوى كبار علماء الأظهر الشريف حول الأضرحة والقبور والموالد والنذور طبع الدار اليسر ولو حضرتك كتبت على جوجل بلاي أو بحثت في المكتبة الوقفية هتجد هذه الكتب موجودة وأصل في كتاب بقى جمع كل هذه الكتيبات اسمه المنار المنيف من فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف لما نيجي بقى نرجع هنا نجد مثلا كلام الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى والذي يرى بدعيه الاحتفال بالموالد عموماً وبالمولد النبوي إيه خصوصا الشيخ الدكتور محمود مزروعه استاذ العقيدة في الازهر الشريف لا وخذ كمان الشيخ محمد نجيب المطيعي وأنا هقرأ لكم بقى كلام الشيخ محمد نجيب المطيع اللي هو كان مفتي مصر وشيخ الشافعي وأنا بركز لأن بعض الناس اللي هم بيتدثروا بدثار التمذهب في هذه الأيام يقولوا في ثلاث متلازمات للأزهر لو مش موجودة ما تبقاش أزهر يقولوا التصوف والتمذهب والتمشع طيب إيه رأيكم في كلام الشيخ نجيب المطيعي الشيخ محمد نجيب المطيعي الذي أكمل شرح المهذب للشراز أخي الشيخ محمد نجيب المطيعي سئل رحمه الله تعالى في كتابه أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام قال مما أحدثت وكثر السؤال عنه المولد فنقول إن أول من أحدثها بالقاهرة الخلفاء الفاطميون وأولهم المعز لدين الله حيث توجه من المغرب إلى مصر في شوال سنة 361 هجرية واستوطنها وقد ابتدع ستة موالد المولد النبوي ومولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومولد السيده فاطمة الزهراء ومولد الحسن ابن علي ومولد الحسين ومولد الخليفة الحاضر وبقيت هذه الموالد على رسومها إلى أن أبطلها الأفضل ابن أمير الجيوش وفي خلافة الامر بأحكام الله أعاد الموالد الستة المذكورة ثم ابطلها الأفضل وكاد الناس ينسوها حتى جاء الحاكم بأمر الله ففرضها فرضا ثم قال الشيخ المطي ومن ذلك تعلم أن مظفر الدين إنما أحدث المولد النبوي في مدينة إربل على الوجه الذي وصف وهذا إنما فعل لإبطال أصول المسلمين وإحداث شيء في دينهم ثم قال وأنت إذا علمت ما كان يعمله الفاطميون ومظفر الدين في المولد النبوي جزمت أنه لا يمكن أن يحكم عليه بالحل الشيخ علي محفوظ يتكلم بشكل واضح وصريح زي ما قلت لحضراتكم في كتاب الإبداع في مدار الابتداع ونفس كل أخ يجيب الكتاب الإبداع في مدار الابتداع للشيخ علي محفوظ طب من كمان؟ خد يا سيدي عندك الشيخ شلتوت عارفين الشيخ شلتوت شيخ الازهر نزل فتوى كامله على حرمه وبدعيه الاحتفال بالايه بالمولد النبوي خد يا سيدي خد اللهم جزيه كل خير لما قراتها النهارده كنت في قمه سعادتي والله يا اخو الشيخ شلتوت بيقول ايه بيقول ظل المسلم طبعا الفتوى مطولة أنا بس أجيب الجزء الشاهد يعني ظل المسلمون كذلك حتى ضعفوا واستكانوا فانطفأ نور تلك العظمة من قلوبهم وأقفرت بصائرهم من أسرارها ولم يبق لهم منها إلا صور مرسومة بحروف في الصحف والكتب يرجعون إليها كلما عودتهم تلك الذكرى العطرة وكلما تذكروها في شهر ربيع الأول طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وأعرضوا عن تعاليم تلك العظمة النبوية وصاروا لا يذكرونها إلا إذا, ذك... إلا إذا ذكروا ميلاد صاحبها فوضعوا في مستوى العظمات الأخرى التي يأنفها الناس في أفذاذهم وجاروا الناس في تكريم عظمائهم بأساليبهم عن طريق الأناشيد والأسجال والأنغام وبالصور والزينات وبالخطب والإذاعات وتفننوا في المحاكاة حتى صاغوا عظمة محمد في أسلوب روائي قصصي وقالوا تلك قصة المولد وما كان لعظمة محمد أن تكون قصة وهي الحقيقة الخالدة وما كان لها أن تنسى وهي التهذيب الإنساني الدائم ولكن هكذا ابتدع المسلمون هذا الأسلوب من التكريم وصار لهم ليالي معدوده كليالي شم النسيم وليالي عيد الفصح ووفاء النيل وابتدع هذا الأسلوب كأثر من آثار الضعف التي ابتلي بها المسلمون قولا دون عمل وحين انقطعت الصلة العملية بين المسلمين وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ابتدع هذا الأسلوب من التكريم بعد أن لم يكن، فهل بحث الناس عن سبب ابتداعه وهل تسألوا عن السر في أنه لم يكن ثم كان ثم كان وهل انصرفوا إلى هذا الجانب الذي كان يرجى أن يعرفوا منه أسباب ضعفهم كلا ولكنهم انصرفوا إلى البحث. في كونه بدعه أو ليس بدعه وإذا كانت بدعه فهل هي بدعه حسنة أو غير حسنة واختلفت بهم المذاهب وتعددت الآراء وظلوا إلى يومنا هذا بين محبذ ومنكر شأنهم في هذا شأن كل شيء تناولوه بروح الجدل الذي صرفهم عن العمل وما أمة في حياتها بشر من كثرة القول وقلة العمل لا سيما اذا كان العمل في امر غير سائغ مبتدع كمان مين قال إن المولد الشيخ محمد رشيد الرضا رحمه الله تعالى الشيخ محمد رشيد الرضا صاحب تفسير المنار الشيخ محمد حامد الفقي مؤسس جمعية أنصار السنة وهو أزهري أيضاً عن جد الشيخ عبد الرحمن الوكيل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق الشيخ عبد السطار فطحل سعيد الشيخ محمد بشير السهوساني وغيرهم كثير كثير كثير كثير طبعا اللي عايز يراجع بالتفاصيل هيراجع فتاوى كبار علماء الازهر الشريف حول هذه البدع واحد يقول لي بعد الكلام اللي احنا قلناه ده كله يقول لي شوف كلامك ده كله ما دخلش نافوخه هو كل واحد ربنا ادانه قال لك كلمتين هيبقى شيخ اه وقال لي شوف أنا بسمع للشيخ الكبير بتاعنا صاحب برنامج والله أعلم وخبالك والشيخ الكبير بتاعنا بيقول العيان اللي بتقول إن هي إن ما فيش حاجة اسمها بقولي الدول بيكره النبي ويدول متفق على نجاسة أفكاره وأنا الكلام ده رأيته رأي العين وشاهدته وسمعته شاهدته عيناي وسمعته أذناي على اليوتيوب لهذا الرجل وان دول اسمهم النابته انا مش عارف بقى راي الشيخ في شيوخ الازهر والمفتين اللي سبقوه دول نابته برضو ولا ايه ماشي طب انت يا عم انتش مقتنع باللي احنا قلناه ليه قال والله لان انا عندي 12 شبهه تعكر صفو كل اللي انت قلته ده كله وتنسفه من اساسه اه الاغلطات والشبهات عند المقلد عند الدراويش عن معاويه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الاغلوطات قال اهل العلم والاغلوطات هي شذاذ المسائل وقال عيسى بن يونس هي ما لا يحتاج اليه من كيف وكيف وهناك حديث عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون اقوام من امتي يغلطون فقهاءكم ببعض المسائل أولئك شرار أمتي والحديث حسنه بعض أهل العلم قال الحسن شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يعمون بها عباد الله ويلبسون بها عليهم دينهم وقال الأوزاعي ان الله اذا اراد ان يحرم عبده بركه العلم القى على لسانه المغاليط فقد رايتهم اقل الناس علما طب يا سيدي قول لنا الشبهات اللي مزعلاك يقول والله يا سيدي خذ عندك آل الشبهه الاولى احنا يا سيدي بنفرح بالنبي وربنا قال في القران قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع فاحنا بنفرح بالنبي وان النبي جالنا ونعمل مولد ونقعد نقول جنالك يا نبي جنالك يا نبي اني مزعال كنت به فكان الجواب ان فضل الله ورحمته المامور بالفرح بهما في هذه الايه ليس يوم ولادته وانما هو القران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 والرسالة كما ذهب إلى ذلك جماهير المفسرين قال صلى الله عليه وسلم إنما إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذن انت بتحتفل بأنه جاء رحمة فنحن نقول من باب أولى أن تحتفي بمن شرع هذا التشريع وأن, تست وأن تلتزم بالكتاب والسنة وبعضهم يستشهد بهذه الآية فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون حيث زعموا أن الاحتفال بالمولد هو من إكرام النبي ومن تبجيل النبي وتعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثنى الله سبحانه في هذه الآية على من يفعل ذلك وهذا كله من الجهل والتلبيس فليس في الآية ما يدل على أن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم تعزير وتوقير له بل هذا هو محل النزاع لأن التعزير والتوقير إنما يكون في الاتباع رخر عشان كده قلت لكم اللي يقول لك إن الشافعية الشافعية أو الإمام الشافعي بيقول أن الحب مقدم على الاتباع قل له كلامك ده كذاب الإمام الشافعي لا يقول هذا لأن الأئمة الأربعة لا يخالف النص القرآني والنبوي متعمدين ابدا وقول أعلى من الهدى لا يعمالوه بقولنا بدون نص يقبل وذاك في القديم والحديث فيه دليل الأخذ بالحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بقولنا حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك امام دار الهجرة قال وقد اشار نحو الحجره كل كلام منه ذو مولي ومنه مرض دنس والرسول والشافعي قال إن رأيتم كلامي يا مخالفا لما رويتم من الأخبار فاضربوا الجدار بكلامي يا المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا بل أصلوا ذلك عنا فاطلبوا هذه ما قالت الهداه الأربعاء فَاعْمَلْ بِهَا فَإِنَّ فيها مَنْفَعَا لِقَمْعِهَا لِكُلِّ ذِي تَعَصُّ بِهِ وَالْمُنْصِفُونَ يَكْتَفُونَ بِالنَّابِيِّ صلى الله عليه وسلم صح؟ يبقى عمر ما في واحد منه ما يقول إن المحبة تقدم على الاتباع هتقول لي والله إصد أنت مخك تخي وما تحك عليك والجماعة تدقون النابتة دول دحكين عليك تب خوف بقى يا سيد النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم الاثنين قال أني صيب يوم الاثنين له قال ذاك يوم ولدت فيه وفي هذا دلاله على إن النبي هو أول من أباح أو أشار إلى مشروعية الاحتفال بمولده نقول لهم طب إيه رأيكم سيبكم مني خالص وارجعوا للإمام النووي الشافعي اللي انتم بتحترموه صح؟ قال الإمام النووي ولا يستدل بهذا الحديث على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله على ولادة النبي إنما يكون بصيام اليوم الذي ولد فيه وهو يوم الاثنين من كل أسبوع طوال العام كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجعله سنة ماضية لأمته باقية إلىه يوم القيامة وهذا ما يقتضيه المعقول والمنقول وهو أن يكون الشكر من نوع ما شكر رسول الله صلى الله عليه وسلم به ربه وليس بالاحتفال والنشيد والقصائد والمديح مما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم والنبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على شكر ربه تبارك وتعالى هتقول لي خلعت من دي طيب الشبهة التالتة أخذها استدلوا بحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخ وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضه علي حيث قالوا إذا كان النبي قد شرع لنا الصلاة عليه يوم أن خلق الله الخلق خلق نبيه آدم فالصلاه على نبينا يوم موريدته أولى وأخرى صح ولا لا وعليه فنحن نقوم بالاحتفال بهذا المولد علشان بنجتمع عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صح فنقول أن هذا الكلام باطل طب ليه باطل لأن فيه معنى لاستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تشريع انت تشرع صح ومن استحسن فقد شرع كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى صح ولا لا يبقى أنت كده تستدرك على المشرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلا يقول هذا من وقر حب النبي في قلبه ولو كان هذا صحيحا لفعله النبي ولفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم ثم إن أصحاب النبي لم يخصصوا يوم الاثنين لم يفعلوا أنهم خصصوا يوم الاثنين فضلا عن الاحتفال والاجتماع فيه فلماذا تخصصون يوم الاثنين مرة واحدة في العام تزعمون فيها أنكم تحتفون برسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا الحديث ده رواية أخرى عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن يوم الجمعة قال يوم أدخل فيه آدم الجنة ويوم أخرج منه وفيه تقوم السعة فهل نحتفل؟ بدخول آدم الجنة أم بخروجه منها أم بقيام الساعة ثم إن الصلاة على النبي في هذا الحديث دلت على مشروعية الصلاة واستحباب الصلاة على النبي خاصة في يوم في يوم الجمعة وليس في يوم الاثنين. تقول لي آه طيب برضه بس أنا عندي شوفها ربعة خير يا سيدي يقول لي والله أنا ما عنديش أي مشكلة مع مدح النبي صلى الله عليه وسلم او مدح الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم لما مدح مدح نفسه ولكن بشكل غير مباشر لما قال انا سيد ولا دي ادم ولا فخ والصحابه كانوا بيمدحوا إيه النبي صلى الله عليه وسلم فنحن بنعمل المولد ده عشان ايه نمدح النبي صلى الله عليه وسلم انا مش عارف الله الناس دي بتفهم ازاي الناس دي بتستدل باحاديث مدح النبي نفسه ومدح الصحابه رضي الله عنهم له بحضرته صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام باطل لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله الأمر الثاني أنه أصلا في مغلطة في الشبهة دي وهو أن هذا ليس هو محل النزاع أصلا ليس محل النزاع أننا نمدح النبي ولا ما نمدحش النبي لأنه طبعا مدح النبي ده من أصول الإيمان صح ولا لا إنما محل النزاع هو مدح النبي بهيئة مخصوصة في وقت مخصوص بطريقة مخصوصة صح ولا يبقى هو تم حل النزاع عشان كده دايما نتعلم تحرير محل النزاع عنده الاختلاف ولا شك أن هذا الذي تقولون به لم يفعله النبي ولم يرد في السنة مطلقا فلم يجتمع أصحابه صلى رضي الله عليه وسلم لم يجتمعوا في جلسة مديح ولا ذكر جماعي أبدا بحال من الأحوال هتقول لي آه برضو انت نجوت مني طب الشبهه الخامسه هيقول لي والله أصد في حديث رواه الترمذي عن بريدة رضي الله عنه أن جارية نذرت أن تضرب بالدف وتتغينا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رده الله سالما من إحدى غزواته وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن كنت نظرت فاضربي وإلا فلا يبقى دون فيه مشروعية لاحتفال وإعلان بفرح قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من الغزب، وقد أقرها النبي، وقال لا لو أنت نظرت تعمليه ولو ما نظرتش إيه ما تعمليش أولا هذا الحديث حسنه جماعة من أهل العلم ولأنه ثابت نقول هذا من التلبيس ما تفعلوه تلبيس لان استشهادكم بواقعه عين لم تحدث الا مره واحده لا يجوز ان يقاس عليها واقعه تتكرر في وقت معلوم في زمان معلوم في كل عام ويتواطئ الناس على فعلها ويتواصى شيوخ الطرق الصوفيه مع اتباعهم في كل العالم بفعلها صح ولا لا لا اد قياس مع الفرق دسم قياس مع الفرق وعليه إذا كان هذا هو الامر فهي لم تتكرر طيلة حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يحتفي بهذا وإنما قال لها إن كنت نذرت فأوفي بنذرك وإلا فلا وليس في هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم فرحة بهذا الشيء وإنما أراد أن يخرج هذه الجاريه من إشكالية شرعية وعدم الوفاء بالإيه بالنسب هتقول لي ماشي يا سيدي السادس بيقول لك الجماعة دول بيستدلوا على جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه البيهقي في سننه عن أنس رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة ويقولون هذا رسول الله قد عق عن نفسه فرحا بمولده مع أن أبا طالب قد عق عنه يوم ولادته وفي هذا دلالة على جواز تكرار الفرح مرة بعد مرة نقول لهم نبشركم بأن هذا الحديث منكر كما ذكر البيهقي نفسه عقب في شعب الإيمان قال هذا حديث منكر وقال الإمام النووي في المجموع في المجلد الثامن قال حديث باطل وقال ابن حجر العسقلاني في الفتح في المجلد التاسع حديث لا يثبت طيب يبقى الحديث ده يصلح للاحتجاج به مش إحنا عندنا القعدة بتقول الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال طيب ده الدليل نفسه مش بتطرق إليه احتمال ده الدليل كله لا يثبت صح ولا لا لأ يبقى ثبت العرشة ثم منقش عليه يا أخي ما تجذبوش على الناس وتدلسوا على الناس وتقولولهم أحاديث لهم قال رسول الله الحديث لا يثبت وعلى فرض ثبوته فانه لا يصح الاستدلال به لاختلاف ما بين هذا الفعل وما بين الاحتفال بالمولد كل عام لان النبي صلى الله عق عن نفسه بان صح مره مش كل مش كل مش كل مش كل سنه كان بيعق عن نفسه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الأعجب من الاستدلال ده استدلالهم بعتق أبي لهب لمولاته ثويبه الاسلاميه لما بشرته بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يخفف عنه العذاب بذلك وقالوا فإذا كان هذا في حق الذي جاء القرآن بذنبه الو أبو لهب فما بالك بمن يفرح به صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن موحد وده يعني قبح في الاستدلال وزي ما بيقولوا كده الناس دي بتلعب بالميا والح... بالبضى والحجر ده مش استدلال علمي لان ازاي هتستدل بفعل كافر في الجاهلية فرح بمولد ابد اخ له في زمن كانوا يفرحون فيه بالذكر ويدفنون الانثى خشية العار صح ثم كيف تستدل بفعل من ذمه الله تعالى وأنزل فيه سورة المسد تبت يد أبي لهب وتب وبعدين النزاع بيننا وبينكم في فرح ابن أخو بابن اخو النبي صلى الله عليه وسلم ولا النزاع بيننا وبينكم في مشروعية الاحتفال بالمولد ثم كان هذا في زمان التشريع ولا قبل زمان التشريع يا أخوة عشان تقولوا استدلال بفعل رجل كافر في زمان الجاهلية صح؟ يعني كده الدليل, الدليل باطل ودلالة الدليل لا تنتهد طيب يا سيدي الشبه السابع لما أثبتنا لهم أن الاحتفال بالمولد بدعه ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام وأكد على ذلك عدد من أئمة المسلمين الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى فقال أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف من القرون الثلاثة كذلك الإمام السيوطي وخلي بالكم أنهم بيستدلوا الكلام السيوطي على مشروعية, الإيه؟ على مشروعية الاحتفال بالبدعة الإمام السيوطي قال في كتابه الحاوي للفتاوي في المجلد الأول صفحة 299 قالوا نعم هو بدعة لكنه بدعة حسنة وابن حجر نفسه ذكر ذلك وغيره من العلماء والصواب أن, بنا... أن الإمام السيوطي لم يحسن هذه البدعة لما قلنا ان الإمام السيوطي ذم الذي أدخل بدعة الموالد إلى مصر وهم العبيديون قال الكلام ده في... في كتاب تاريخ الخلفاء الحاجة الثانيه أنتوا بتقولوا ان البدعة هم بيستدلوا بكلام ال... الإمام النووي هنا على أن البدعة بدع حسنه وبدع ايه سيء وان المولد النبوي احتفال بالبدعه الايه حسن طب ايه رايكم ان, إن التقسيم ده كثير من اهل الاصول بينكروه زي مين زي الامام ابو عبيد القاسم بن سلام وهو من اعيان القرن الثالث الهجري نقل عنه ابن بطال في شرحه للبخاري قوله البدع والاهواء كلها نوع واحد في الضلال أبو اسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ده العالم الأصول الملك المعروف قال في كتابه الفتاوى إن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلال محمول عند العراء على عمومه لا يستثنى منه شيء البت وليس فيها ما هو حسن أصلا والإمام الشاطبي قال بقى في كتاب الاعتصام بشكل واضح وكل بدعة ضلالة وهذا التقسيم تقسيم البدعة لبدعة حسنة وبدعة سيئة تقسيم مخترع لا يدل عليه دليل ايه شرعي ماشي وطبعا ممن ذهب إلى ذلك الإمام ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام والإمام الشاطبي في الاعتصام ومن بعده تلميذه الإمام الشافعي نقل عنه الجويني في نهاية المطلب في دراية المذهب في المجلد الثمنتاشر أنه لا بدعة حسنة في الإسلام وقال الغزالي في المستصفى في المجلد الأول قال من استحسن فقد شرع ولا يتصور ممن يرى أن الاستحسان تشريع لم يأذن به الله أن يقول بتحسين بدعة كبدعة المولد طيب يا مولانا هتقول بس النبي قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى إيه يوم القيامة نقول هو الاحتفال بالمولد سنه حسنة لا ده تحريف للحديث عن معناه طيب هو الحديث سبب وروده ايه احنا قلنا ان قبل كده ان سبب ورود الحديث بفصل لنا الحديث زي سبب نزول الآية بفصل لنا نزول الآية صح سبب ورود الحديث ان قوما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم من, من الاعراب مجتابي النمار اي لابسي لابس الصوف المحرق المخرق من فقرهم فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقه فأبطأوا حتى رؤي ذلك في وجهه غضب النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعرف في وجه فجاء رجل من الأنصار بقطعه تبر فطرحها فتتابع الناس عليه رجل جه حط في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قطعه من ذهب فلما رأى الناس هذا الفعل تتابع الناس وتصدق فالنبي قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيام المقصود من سن هنا من شرع واستحسن تشريعا ولا احيا سنة نبوية ثابتة فله أجر إحيائها من أحيا سنة صح ولا لا؟ كما عند بلماجة وغيره من حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه من احيا سنة من سنتي قد اميتت بعدي كان له من الأجر مثل أجور من عمل بها لا ينقض ذلك من اجارهم شيئا يبقى ما فيش عندنا سنة إيه حسنة وسنة سيئة ودي أشهر كلمة بيستدل بها الجماعة الدرويش المعاصرين أخي بالك وأنا لك الكلمة دي وأنا بتكلم عن كلام علماء أصول الفقه على كلمة كل وما عليه تدل تنساش بقى كلمة كل وما عليه تدل أشبا ثامنة زعمهم أن بعض الصحابة ابتدع عن حسنة ويستشهدون بما جاء في صحيح البخاري عن رفاع بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة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 يبقى دون فيه جواز الابتداع اذا كانت البدعه ايه كويس ايه رايكم يا اخوان الكلام ده صح؟ هم الكلام ده صحيح لا الكلام ده مش صحيح لان الفعل الذي صدر من الصحابي اقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل تعبد به صلى الله عليه وسلم صح؟ طيب هو النبي طلع من تربته الشريفة صلى الله عليه وسلم وأقر الناس بعد القرن السادس الهجر على هذا الفحل النبي عمل كده يعني هل العلماء اللي بيفتوا بجواز ومشروعية الاحتفال بالمولد دابو لا والقادها مش كده والقادها مش, مش ان هما بيقولوا بمشروعية الاحتفال ده الملبسين المدلسين اللي طنع لنا في المقدر جديد بيقولوا وأجمعت الأمة على مشروعية واستحباب الاحتفاء والاحتفال بموليد النبي أجمعت الأمة ده ده ده أنتوا انت جرؤة أوي يا أخي لإما لا أنتوا من تشفهمين الإجماع المعتبر شرعا لإما لا أنتوا بتلبسوا على الناس دينهم وهو ده الثاني هو الأرجح أنتوا بتلبسوا على الناس دينهم علشان ترزقوا أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبالف ألف ترزقوا الأموات يبقى الاستشهاد بهذا استدلال فاسد زي استدلالهم برضو بفعل سيدنا عمر رضي الله عنه حينما جمع الناس على إيمان وقالوا نعمة البدعة هذه إيه رأيكم؟ هي هو سيدنا عمر ابتدع ولا أحيا سلدا النبع صلى بالناس ثلاثة أيام ولكن لم يخرج لليوم الرابع وقال قال أخشى ان تفرض عليكم صح ولا لا يبقى هو سيدنا عمر اتدع ولا أحيا سنه كانت موجودة وطبعا بقى هيلحق بهذه الشبهه استشهادهم بأعمال فعلها الصحابة رضي الله عنهم بعد مماته زي كتابة القرآن وجمعه ونقط المصحف وضبطه بالشكل ويقول لك ده يا سيدي دي زي دي المولد بدع حسنة زي الحاجات دي طبعا ده كلام واحد جاهل بعلم الأصول وجاهل بالتاريخ وجاهل بالع جاهل بكل حاجة ويرجع في الآخر الشباب المقلده المتعصبين يقول لك ده شيخ الأصول في مصر والعالم الإسلام وما لو ما كانت شيخ الأصول كان عمل ايه ده تخطى كل الأصول والفروع وتخطى كل حاجه ولبس على الناس بالقواعد اللي يعرفها بينبس عليهم دينهم ولا حول ولا قوة إلا بالله الشبهه التاسعة قولهم إن الاحتفال بالمولد عادة وليس عبادة فلما تنكرون علينا العادات ودي بقى مغالطة للهروب لما بقى بيسلم في ايدك يقول لك يا عم دي عاده حلوه وخلاص السؤال هي المولد اللي بيجتمعوا فيه في وقت معين وفي مسجد وبي وبيقولوا الموما بيقرأوا قرآن وحد بيقعد يوعزهم وبيذكرهم دي كده عادة هم العباده العبادة يبقى ايه صح هي كده عادة يا شباب هي دي عادة يومية أو عادة شهرية أو عادة سنوية لا دي عبادة يبقى أنتوا كده بتجتمعوا على عباد لم يشرحها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم تبقى دي طاعه ولا معصيه يعني العاده دي حلوه ولا وحشه لا عاده وحشه لانها معصيه الشبهه العاشره بيقولوا عشان نجوز ونمرر مساله الاحتفال بالمولد انما نشبه المولد باقامه مؤتمر زي ما بنكرم عالم وبنبرز جهوده ونذكر سيرته ومآثره فاحنا بنعمل كده بنجتمع علشان نكرم رسول الله ونذكر سيرته الشريفة وفضله على الأمة طبعا الرد على هذه الشبهة من وجهين الأول أن عقد الندوة أو مؤتمر للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته أولى بلا شك من أي مؤتمر ولا ينبغي يشبه مثل هذا بالمؤتمر والندوه دي بتبقى أكتر من مرة وفي أكتر من وقت والمؤتمر ده ما بيقاش احتفال بقاش في فرح في فرحه وطربه ورأسه وزمره وخبالك وجنالك يا نبي والنسوان قاعده مختلطة مع الرجال ومظاهر بدعيه ومظاهر سوء أخلاق يعني أشياء لا يمكن تنسب إلى الإسلام فأيبا دي نقطة مهمة الوجه الثاني هذه المؤتمرات ليس لها أوقات محددة فلا يصح أن تعقد في اليوم الذي ولد فيه العالم فهي ليست أعياد ميلاد له فقد يكون هذا العالم مولد في رجب والمؤتمر يقام في محرم فهو ليس مرتبطا به مولده بل بما يناسب الحضور والمشاركين والقائمين على المؤتمر كذلك فإن هذا المؤتمر لا يقام بشكل ديمومي كل, إيه؟ كل عام وإنما يذكر في بعض أوقات لتذكير الناس بفضل هذا الرجل طبعا دا كل ده لا يقص عليه المولد النبوي. فإن قال قائل أجمع القائمون على هذه الموائد على القيام بها في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول وإن كانوا يقيمونه في أيام متفرقة طيلة العام إمعانا في تكريمه نرد عليهم بقول الإمام جمال الدين السمر مري الإمام جمال الدين السمر مري حيث حكم على الاحتفال بالمولد بعد حكايته خلاف في, ش... في أي شهر ولد النبي صلى الله عليه وسلم فقال وفي هذا الخلاف ما يدل على أن السلف لم يكونوا يجعلون ذلك الموسما للاجتماع والولائم والاحتفال في صنع الأطعمة والأشربة والسماعات اذ السلف كانوا أعظم توقيرا ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا جائزا لفعلوه واتفقوا على فعله كما اتفقوا على يومي العيد وأيام التشريق ويوم عرفة ويوم عاشوراء فلو كان المولد مثلها لحفظ كما حفظت الشبهة الحادية عشر زعموا أن الاجتماع في المولد إنما هو اجتماع لتذكير الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث في خطب الجمعة وكما يحدث في يوم السابع عشر من رمضان بغزوة بد وغير ذلك يبقى احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنقعد عشان نجتمع ونذكر الناس بالسيرة ونوزع عليهم حتة فولية على حتة سمسمية والعائل الصغيرة نجيب لهم حصان والبنات الصغيره نجيب لهم عروسة وخلاص ونتهين عشان تبقى مظهر كده مظاهر المولد يعني ونقول لهم دي برضو مغالط فالذين يجيزون تذكير الناس بالهجرة والبعثة والغزوات على منبر الجمعة يجيزون تذكيرهم بولادته ووفاته فتجدهم يخطبون بهذا وذاك ولا ينكرون شيئا من ذلك وليس هذا محل النزاع التذكير مش هو محل النزاع المحل الخلاف هو الاجتماع لذلك والتداعي إليه والاحتفال به وعليه فمحل النزاع هذا يبقى مش محل النزاع التذكير محل النزاع الاحتفال عشان ما يخرجكش بعيدا عن عن محل النزاع ونقول أيضا لقد وقعت ثلاثه احداث في شهر ربيع الأول المولد على فرض التسليم بالصحته والهجرة والوفاة ومع ذلك لم يحدث الصحابة في هذا الشهر أي عبادة دينية متكررة تذكرهم بهذا بهذه الأحداث فأيهم أشد تعظيما وتوقيرا واتباعا هيقول لك الشبهه الثانية عشر روية الشبه الأخيرة يقول لك والله يشوف أنت مجموعة من النابتة المتشددة والكلام بتاعكم ده ما عرف إلا لما ظهرت فرقة كده اسمها الوهابية يقولوا كده صح ولا لا بينما أكثر علماء الأرض يجيزون الاحتفال بالموت ولم يحرمه إلا المتشددون أدباع ابن تيمية وابن عبد الوهاب وقبل ما نرد ونقول من العلماء من القدامة اللي قال بمنع الاحتفال نقول إن العبرة إنما تكون بالحق وليس بكثرة الناس فالدليل لا يؤخذ بالكثرة وإنما يؤخذ بموافقته للحق الثانية إحنا قلنا إن في أئمة زي الائمه الأربعة وغيرهم لم ينقل عن أحد منهم جواز هذا الأمر أو فعله فكيف يقال أكثر علماء الأرض الحاجة الثالثة الزعم بأنه لم يحرمه إلا أتباع ابن تيمية كلام غير صحيح ده هم الأصل ان العلماء متحفظين عليه وان الناس بس اللي بتجيزه هم اللي أنتم بتسمعوا اسمهم بس يعني الأصل المن مش الأصل الإباحة هتقول طب زي مين يا مولانا هقولك زي من الأئمة بقى المانعين المشهورين الأئمة الاربعه طب وخد بعد كده شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وخبالك الشاطبي في الاعتصام ابن الحاج في المدخل أبو شامة في البدع والحوادث العلامة أبو عبد الله محمد الخفار الغرناط المالك وخبالك في, في المعيار المعري الحافظ أبو زرعة الرازي العراقي وخبلك الشافعي صاحب تشنيف الآذان قال ببدعياته الإمام الشوكاني في رسالته رسالة في حكم المولد عمل رسالة كده اسمها في حكم المولد في كتابه الفتح الرباني من مؤلفات الإمام الشوكاني في المجلد الثاني صفحة 1087 وخبلك أنت إزاي؟ وبعد كذا قال الإمام ابن حاج الفاسي قال وهذا الذي نقول به هو مذهب وعمل السلف الماضين واتباع السلف أولى بل اوجب بل هذا هو الذي عليه أئمة العلمي. طب خير انت لما واحد زي الإمام ابن الحاج يقول عليه أئمة العلم ويطلع لك واحد يقول لك إجماع الأمة على مشروعيه الاحتفال بالمولد النبوي يكذب طب خذ بقى الإمام أبو إسحاق الشاطبي وهو من علماء المالكيه قال معلوم أن إقامة المولد على الوصف المعهود بين الناس بدعة محدثة عند عامة أهل العلم لم يشذ في هذا إلا الشواذ بس اللي حكم إن هو الشواذ مين مين اللي حكم مين رجالة أنا ما بحكمش ده الامام الشاطبي نختم درسنا اليوم بعد كل هذا العرض العلمي الرائق هنسأل بقى هم الجماعه الدرويش اللي بيجوزوا الموالد سألونا أو قالوا 12 شبهة تعكر صف الحكم إحنا هنسألهم بس 10 أسئلة وهنسيب الجواب عندهم واحد حكم أبو بكر الصديق سنتين ولم يفعل الاحتفال، وحكم عمر عشر سنوات ولم يفعل الاحتفال، وحكم عثمان أكثر مما حكم أبو بكر وعمر ولم يفعل الاحتفال وهو زوج. ابنتي رسول الله وحكم علي أربعة أعوام ولم يفعل الاحتفال وحكم الحسن ستة أشهر ولم يفعل الاحتفال ووصفت النبي صلى الله عليه وسلم وحكم معاوية ولم يفعل الاحتفال وحكمت الدولة الأموية وفيها مثل عمر بن عبد العزيز ولم يفعل أحدهم احتفالا بهذا الموت ثم جاءت الدولة العباسيه وفيها مثل هارون الرشيد ولم يفعل الموت طيب هل انتم اعلى واجل واتقى واحب واجل واكثر اتباعا من هؤلاء جميعا السؤال الثاني لو قلتم انهم افضل منا سنقول لو كان خيرا لسبقونا اليه ونقول ما قال مالك رحمه الله ما لم يكن في زمان الرسول دينا فليس اليوم دين ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل الى الدار الاخره وقد اكمل الله لنا الدين وحذر من الاحداث والابتداع فما تفعلون نطلق عليه سنه ام بدعا طيب اذا قلتم ان هذه بدعه فهل البدعه من الدين وهل الاحتفال بالمولد من الدين وقد قال الله اليوم أكملت لكم دينكم هل الاحتفال بالمولد يقربنا إلى الله هل الاحتفال بالمولد فيه خير والنبي قال ما من نبي بعثه الله إلا وكان حقا عليها أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم هل الاحتفال بالمولد من عمله صلى الله عليه وسلم أو أمره هل الاحتفال بالمولد احتفل به الصحابة والتابعون وربنا يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتمع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا هل الاحتفال بالمولد شرح شرح أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله نريد من مجوزي الاحتفال من الدراويش واتباع الطرق أن يخبرون هل الاحتفال بالمولد واجب أم مستحب فإن قالوا واجب قلنا لهم من أين قلتم وإن قالوا مستحب قلنا من أين أتيتم بهذا هل الصحابة فرحوا برحمه الله أم لا وربنا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فإذا كان الصحابة فرحوا برحمه الله هل احتفلوا بالمولد أم لا أم أن هذا فيه مخالفة لأمر الله هل هناك سنة في الإسلام لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمتم أنتم بسنها وشرعتموها للمسلمين والرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أخيرا ما هو حكمكم على من يقول بالاحتفال بالمولد هل تقولون أنه متشدد وما حكمكم في علماء الامه سلفا وخلفا من من اتفقت الأمة على جلالهم من الأئمة القدامه والائمه الربانين من علماء الأزهر الشريف ما تقولون أنا أنصحكم ألا تتبعوا الغي وألا تتبعوا الهوى وألا تقلدوا الاشياخ وألا تتبعوا العادات والعوائد وان تتبع الحق بدليله والحق ناصع بين أن الاحتفال بهذه الموالد أمر محدث مبتدع لم يكن زمان الرسول ولا زمان أحد من أصحابه ولا زمان التابعين ولا تابع التابعين ولم يعرف إلا بعد أن انتشر العبيديون القرامطة الروافض الشيعة الذين يبغضون رسول الله ويبغضون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تدثروا بخلاف ذلك فأنا لا أحب لكم أن تسايروا أو أن تكونوا في نفس الطريق الذي فيه الشيعة اليوم كان مجلسنا مجلس ثري حتى نقول لإخواننا الذين يجيزون للناس هذه البدعة انكم فعلتم اثما عظيما بتجرؤكم على الله ورسوله وتشريعكم لهذه البدعه وشرعنتكم لها واتهام من معه الحق بانه متشدد ويوم القيامه سناخذ حقنا منكم يوم القيامه سنقف امام الله أمام كل من وصف أهل العلم الربانيين بأنهم متشددون وأنهم إرهابيون وأنهم تجار دين وأنهم متطرفون لأنهم خالفوا الفتاوى الرسمية التي جاءتنا الآن على فوهات المدافع بعد انتشار الإسلام الصوفي اللبرالي الذي تنشره وتبشر به أمريكا في المنطقة اسال الله تعالى أن يهدينا إلى الحق الذي يرضيه وأي يثبتنا على الحق وأن يشرح صدورنا إلى الحق اللهم رب إسرافيل وجبرائيل وميكال عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم اهدنا إلى الحق الذي يرضيك وأنا أؤكد أنه ليس بيننا وبين أحد الخصومة بل نحن نحب الخير للجميع ونحمل الخير في قلوبنا وأفئدتنا للجميع نسأل الله لنا ولجميع الهداية اللهم امين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك